stow, stow, macam ni بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اذبنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللّهُمَّ أَنِّي وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنَ لَمْ أَقَعَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ليس على الطاعات ولا على المضاض على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما المحسنين من سبيل والله وفوق الرحيم ولا على الذين إذا قلت لا أجد ما أحببكم علىني تغيّلوا وأعينهم تسيط من الدمع فسناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكتبون لا تعتذروا لمن نؤمن لكم قدر فانا الله من اخباركم وسلى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم من الله لكم إن طلبت إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس إنهم رجس وماهم جهنم جزاء بما كانوا يكسون كون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ورفاقا وأجدر إلا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السور والله سبيع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدقنهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضوا عنهم وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفروس العظيم. ومن من حولهم من الأعراب ناسٌ وَمِنْ أَهْلِ مَدِينَتِ مَعْدُو عَلَى النِّفَاقِ مَعْدُو عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ عَلَيْهِمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَقْتَينِ ثُمَّ يُرْدُونَ إلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عشى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صفقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأكل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملك فسيرى الله عبلكم ورسوله والبؤمنون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 والذين اتخذوا مسجدا غاواا وطهرا وتسريقا بين المؤمنين وتسريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان ذاهيلا الحسنى والله يشهد ان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 أَفَمَنْ أَسَّسَ دُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَى مِنْ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ دُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُنْفٍ آلٍ فانهار به, فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهْنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَرْمَ الضَّالِقِينَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا وَاللَّهُ رَبّكَ فَتَبَارَكَ Allah الله أكبر. الله.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 أوسى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفرس العظيم التائبون العابدون الحامدون السام الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنتب والحافظون بحجود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا أولي قربان بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأغواب حليم وما كان الله بيضل قوما بعد إذ أذاهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويمين اللهم وري ورنا صير لقد تاب الله على النبي والمجادلين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة عصرة الذين اتبعوا في ساعة عصرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق ما تاب عليهم إنه بهم رغف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إله إلا إليه ثم تاب عليهم إِنَّ رَبَّكَ ثم أَنَّكَ تَقُومُ وَلَا يَسْمَعُونَ صَرِيخَكَ إِذْ تَدْعُهُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الدين ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف الرسول لا ولا يرضو ولا يرضو بأنفسه من نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مفسد في سبيل الله ولا يطأون موطئ ولا يطأون موطئ يغيظ القفار ولا ينادون من عدوين إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع ذر المحسنين ولا يعفون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطع نواديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لكل مؤمن له عافرك فلولا نفر من كل شطئ منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفر ويجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معلم التقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسٍ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسٍ وَمَا تُ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَعْمَلُنَّ أَن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظى بعضهم إلى بعض ألي راكم من أحدكم طَآئِرُهُمْ كُلُّهُ بَئْسَ مَا يَحْطِمُونَ لَقَدْ جَآءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم لَقَدْ جَآءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا حَرِيصٌ عَلَيْكُم حريص عليكم بالمؤمنين وغوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله الله لمن تحمله الله. الله الله Allah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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الظين آمين آمين آمين, آمين, آمين عجب أن هو حين إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدقا عند ربهم قال الكافرون إن هذا رسائهم إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يدبّر الأمر. ما من شيء إلا من بعد إبنه. ذلك الله ربكم تعبده، فما تذكرون؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبذأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمخصط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أميم بما كانوا يكفرون الذي جعل الشمس ضياءه والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا منازل عدد السمين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات بطرم يعلمون إن في اختلاف الليل والنار وما خلق الله في السماوات وما خلق الله في السماوات والأرض بآيات لطومهم يتقون إن الذين لا يرجون إقضاءها ورطوا بالحياة الدنيا وطمنا النور بها وطمنوا بنا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوالهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعن الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجسدون من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخذ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله يا الله من الحمد الله. الله أكبر الله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 مِنَ النَّاسِ الشَّبَ وَاسْتِعْجَالُهُمْ بِالْخَيْرِ لَضِيَّ إِنَّ أَجَلَهُمْ فَنَدُمَ الَّذِينَ يَطْغَوْنَ طَغْيَانًا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا دُعَاءَ رَجُلٍ بِئْسَ الْمَوْئِلُ إِذَا مَسَّهُ كأن لَمْ يَدْرُعنَا إِلَّا قُرْبٌ مَسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ نَبِيًّا مِمَّا هُمْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثمّ جعلناكم خلائقا في الأرض من بعدهم منا وَكِيفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتَّلَعَ لِمَا يَأْيَتُ ويعبدون من دون الله ما لا يطهرون ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانك وتعالى ما يشركون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 فإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّفَازٌ فِي آيَاتِنَا أُمِّنَ لَا يَخَافُونَ وَأَصْرَعَكَ اللَّهُ أسرع إِنَّ رُسُلَنَا يَشْهَدُونَ مَا تَفْعَلُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لأن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أن جاءوا إلىهم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنلبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلطوا فاقتلت بين بات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض جخر فها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون فعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك مفصل الآيات لمر يتفكرون الله لمن حمد الله الله أكبر الله أكبر Allah.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 الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 لا يرخو جههم قت ولا لا يرخو جههم قت و لا ذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون والذين كسبوا السيئات جذاء سيئات بمثلها وترخوهم ذل ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرطوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم بالله شديدا بيننا وبينكم انكم ماك فكفى بالله شديدا بيننا وبينكم انكم عن عبادتي كلكم غافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضيلانهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء ويبطئ ام من يملك السمع والانصار ومن السمع والانصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي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 من شركائكم من يبدأ لخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفدون قل أن من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق فَمَن يَهْدِي لِلْحَقِّ أَحْطُ أَيِّ يُتَبَعَ أم مَن لَا إلا أن يَهْدِي إِلَّا أَيِّ يُدَاعَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ وَمَا يَتَبِعُهَا إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليهم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي وتقصير الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استقعتم من دون الله وادعوا من استقعتم من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 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ يَنبُثُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا سَاعَةً مِّنْهَا من يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِ حَتَّىٰ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِ وَمَا كَانَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا تفعل إلا ما أشاء أبراك لكل أمة أجل إذا جاء أتأتون مع ذابه بياتا أو ما ؟ ثم ما يستعجل منه المجرمون ؟ ثم إذا ما وقع أنتم به الآن الآن قد كنتم به تستعجلون ثم قيل الذين ظلم هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون الله الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن ما الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قائمين، ويستنبؤن كحقه، قل لي وربي إنه من الحق، وما تبمعذين، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لاستدت به. وأسرط الندامة لما رأوا العذاب فقضي بينهم بالقسط وهم لا يغلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي والميت وإليه ترجعون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 الله لمن حمده الله الله Allah Allah